ما معنى لا يضل ربي ولا ينسى؟ نعلم أيها المبارك لا يوجد علم أحد إلا ويسبقه جهل وقد يلحقه نسيان أما علم الله فإن علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان قال الكريم عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم أخذ يعدد آلاء الله وفضله من إنزال المطر وإن الزرع حتى احتكما إلى الناس قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادق. فالقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين مر معنا أن موسى صنع هتين الحالتين بين يدي الله بالله عليك أي شيء سيراه موسى في فرعون وقد وقف بين يدي الله جل جلاله من فرعون في عيني موسى وهو لتوهي قد كلم الله من فرعون وجنده في عيني موسى وهو لتوهي القلعص بين يدي الله وأدخل يده في جيبه بين يدي الله هذا من تربية الله جل وعلا لأنبيائه والله إذا أراد شيئا شيئا أنضاه وقال لموسى واستنأتك لنفسي وهذا قمة الاجتباء الذي لم ينله إلا أول العزم من الرسل.